ومن أهل الكتاب من انت منه بقنطار يوديه إليك ومنهم من انت منه بدينه لا يوديه إليك إلا, إلا ما دمت عليه قال سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشتغون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك, أولئك لا خلاق لهم في ولا هم سلى قافله ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليد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 ما كان لبشر ان يوتي الله الكتاب والحكم والنبوة اتثم ما يقول ثم يقول اننا تكون عبادا لمن دون الله ولكن, ولكن كونوا ربان بما كنتم تُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَامُرُكُمُوا أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا هَيَامُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذَا تُمْ مُسْلِمُونَ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 قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأبائك هم الفاسقون أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَمًا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ ضَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرُجَعُونَ قُلَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وما وما أوتي موسى وإيسى وما أوتي موسى وإيسى والنبيئون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَن يَتَّقِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانٍ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ لَهُ حَقُّ وَجْهٍ أَوْ الْبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أن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 ان الذين كفروا بعد ثم ما انتم ماذاوا كفرا لن تقبل توبتهم والاء ذلك هم الضالون ان الذين كفروا ماتوا وهم كفار فلن يقبل من بلء الأرض ذهبا ولو استداده أولئك لهم عذاب نريم وما لهم من